سبعة استمع إلى النص ثم اقرأه واكتبه في دفترك أنا وأسرتي أريد أن أعرفكم بأسرتي والدتي ممرضة وهي تحب مهنتها كثيرا لأنها تخدم المرضى والدي خباز يصنع الخبز أخي الكبير مهندس معماري وهو يصمم بيتاً جديداً أخي الصغير طيار وهو يعمل في شركة خاصة أختي الكبيرة خياطة وهي تخيط الملابس الجميلة أختي الصغيرة طباخة تطبخ الأطعمة اللذيذة